ولکورنی لوش کو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 أجعل الآلثة إلاثا واحدا إن هذا لشيء عجاب wow. قم إن هذا لا بل هم في شك من كَزز وَه أَملَغُُكُ السَّماتُ وَال الأوض وَمَ نَغُ فَ ير تَقُ فيِي أعوذ من الشيطان الرجيم كذبت قومه قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة إلا كذب رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم اسبر على ما يقولون واذكر عبد ناد أود ذا الأيد إنه سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل وَشدد نم الكَ وَآت غحكم م تَ